بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسئلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية السادسة عشر والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة رياض في الفترة من الثامن عشر من شهر رجب إلى الأول من شهر شعبان لعام ألف وثلاثين من الهجرة النبوية ومع شرح منظومة ابن طاهر المقدسي في العقيدة هو الذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد في هذا اليوم يوم السبت الثامن عشر من شهر رجب العام الثلاثين بعد المئة الرابعة والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم وفي هذا الجامع المبارك جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نتدارس سويا متنا من متون الاعتقاد وهذا المتن هو واحد من متون كثيرة قد نظمها وصنّفها أهل العلم توثيقاً وتقريباً للعلم وقبل هذا يقال إن مثل هذه الدورات العلمية تذكرنا برحيل طلاب العلم برحلاتهم في طلب العلم في التغرب عن الأوطان والهجرة في طلب التحصيل العلمي ولا شك أن هذا من البشائر وهذا الأمر أعني الرحلة في طلب العلم كان من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل كان من منهج الأنبياء عليهم السلام وكلكم يعلم ما قصه القرآن علينا من ذهاب موسى عليه السلام الخضر عليه السلام وأما في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما في حديث مالك بن الحوير رضي الله تعالى عنه لما قال قدمنا ونحن شببه المتقاربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده نحو من عشرين يوما أو كما جاء في الرواية فلما رأى ان قد اشتقنا إلى اهلينا قال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم اكبركم او كما قال عليه الصلاه والسلام وقد صنف الخطيب صنف الحافظ الخطيب البغدادي كتابا موسوما بالرحله في طلب الحديث ذكر فيه بعض اخبار اهل العلم في شد رحالهم طلبا للتزود العلمي فهذه السنه والحمد لله لم تمت والله نسال أن يزيدنا وإياكم حرصا على طلب العلم إلا أن هذه الدورات العلمية على رغم أو رغم كثرة حضورها إلا أن بعض بل كثير ممن يحضرها يتفلت علمه بعد وقت يسير ذلك لأن هذه الدورات أو لأن حضور درس العلم يحتاج إلى سابق ولاحق السابق قراءة الدرس والعناية بمحاولة التفهم لما سيسمع أو يشرح وفي أثناء الدرس محاولة تقييد ما يسمع وعدم الاشتغال بما يلهيه وأن يتأدب بأدب طالب العلم بأدب طالب العلم في حلقة العلم واللاحق أن يراجع ما قرأ وأن يتذاكر مع إخوانه ما سمعوا لأنه بعد توفيق الله بالتحضير السابق وبالأدب والإنصات واستجماع الذهن في أثناء الدرس ثم بالمذاكره بعد الدرس ومصاحبة العلم بالعمل ونشر الخير بذا وذاك يتحصل طالب العلم على خير كثير قبل الكلام عن المنظومة أحب أن أتكلم عن جهود أهل العلم في التصنيف العقدي أهل العلم عليهم رحمة الله تركوا لنا ميراثا عظيما واسعة في كل فن وبما أن الحديث عن علم المعتقد فيقال إن طرق التصنيف عند أهل العلم في علم الاعتقاد متنوعة فمن مناهج التصنيف إفراد كتب موسعة تجمع كثيرا أو تجمع أبواب الاعتقاد جميعا ومن ذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للنالكائي رحمه الله تعالى والإبانة لابن بطة والشريع الأجري فهذه مجاميع تضم في صفحاتها عشرات بل مئات الأحاديث والآثار في أبواب الاعتقاد ومن طرق التصنيف أن يفرد مصنف في أصل واحد من أصول الاعتقاد ككتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في توحيد الأسماء والصفات ومما يزيد هذه الكتب قيمة وعلوة أن أصحابها يروون الروايات بالأسانيث ومما صنف أيضا في أصل واحد كتاب العلو للإمام الذهبي رحمه الله تعالى ومن كتب أو من مناهج التصنيف أيضا في كتب الاعتقاد أن يضمن المصنف مصنفه أبواباً مستقلة في الاعتقاد يكون المصنف شاملا للعبادات والمعاملات والآداب ولكنه يخص أبواباً منها أو كتباً في مباحث المعتقد ومثال ذلك صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أفرد كتاباً مستقلاً عن التوحيد وأفرد كتاباً آخر عن القدر وكذا الإمام مسلم في صحيحه أفرد كتابا مستقلا عن الإيمان ومن مناهج التصنيف أيضا في الاعتقاد الرد على أهل الملل وبيان باطلهم ومن ذلك كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وكذا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ومن مناهج التصنيف في مباحث الاعتقاد الرد على بدعه معينه على قول مرتدع مخالف لمنهج اهل السنة والجماعه ومن ذلك كتاب ابي نصر الشدزي رحمه الله تعالى رساله اهل زبيد المسمات الرد على من أنكر الحرف والصوت لله تعالى وايضا من مناهج التصنيف في الاعتقاد الرد على مبتدع بعينه اشتهر امره وظهرت بدعته ومن ذلك كتاب الإمام عثمان بن سعيد الدارني وهو غير صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي العنيد وأيضاً من مناهج التصنيف في الاعتقاد أن يفرد مصنف في جمل الاعتقاد مجرد من الأدلة يعني يفرد مصنف في جمل الاعتقاد مستمع من دلالات الآيات والنصوص وذلك كمتن الطحاوية المتن الإمام الطحاوي ولما شرح ابن أبي العز حشده بالأدلة ومن مناهج التصنيف أن يكون المصنف مشحونا بالأدلة يورد الاعتقاد ثم يورد الأدلة من الكتاب والسنة ومن ذلك كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ملأها بالأدلة القرآنية والنبوية على صغر حجمها ومن التصنيف أيضاً في باب الاعتقاد كما تقدم أن ابن خزيمة أفرد كتاباً عن توحيد الأسماء والصفات أيضاً في توحيد العبادة توحيد الألوهية توحيد القصد والطلب والإرادة ككتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد هذا أمر الأمر الثاني تلك المصنفات تارة تكون منثورة وتارة تكون منظومة فالمصنفات السابقة كلها من باب النفر وسيأتي الكلام عن النظم عند الكلام عن المنظومة المعنية في هذا المقام بعد هذا التعريف بمصنف المنظومة الإمام ابن طاهر يقال اولا هل يقال المصنف أو المؤلف وهل هناك فرق بين هذين المصطلحين المؤلف والمصنف يرتئي بعض أهل اللغة فرقا بين المصطلحين. فيقول المؤلف هو الذي يقوم بجمع المادة العلمية مجرد جمع. لأن التأليف هو الجمع. في القرآن الكريم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما جمعت قلوب العباد. قلوب من اجتمعوا حولك ولكن الله جمعه وجاء في صحيح البخاري باب تأليف القرآن يعني ماذا جمع القرآن فقالوا المؤلف هو الجامع الذي يجمع ويرتب وأما المصنف فهو الذي يكتب وينحت من ذهنه وهنا يظهر الفرق بالمثال. يتضح المقال إذا قيل بأن المؤلف هو الجامع وبأن المصنف هو الذي يكتب وينحث من ذهنه ويستنبط من النصوص فإذا قيل مثلا كتاب الأربعين النووية هل هو من تأليف النووي أو من تصنيفه؟ ماذا؟ من تأليفه لأنه ماذا؟ جمع كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى من تأليفه أو من تصنيفه؟ من, تصنيفه من تأليفه كتاب روضة الطالبين الإمام النووي من تصنيفه كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي من تصنيفه كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم من تصنيفه وهكذا الإمام ابن طاهر اسمه محمد ابن طاهر المقدسي واسمه الكامل محمد ابن أبي الحسين طاهر ابن علي ابن أحمد المقدسي وخالف بعضهم في هذا الاسم فقدموا أخر فقال اسمه علي ابن أحمد ابن محمد ابن طاهر الصواب أنه محمد ابن طاهر ابن علي ابن أحمد المقدسي يقال في نسبته المقدسي وتارة يقال القيثراني وتارة يقال الشيباني وتارة يقال الظاهري وتارة يقال الصوفي وتارة يقال الأثري وهذا معتبر معروف في كتب التراجع فتارة ينسب الإمام إلى قبيلته، وتارة ينسب إلى مدينته، وتارة ينسب إلى مذهبه الفقهي، وتارة إلى مذهبه العقدي، وقد تجتمع تلك الأمور. فمثلا أبو عوانه. رجال الصيحين شيخ البخاري الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي من بني يشكر والواسط نسبة إلى ماذا؟ إلى مدينة واسط وفي هذا المقام اجتمعت هذه الألقاب الستة في حق ابن طاهر قالوا المقدسي لأنه ولد في بيت المقدس والشيباني نسبه الى قبيلته والقيسراني نسبه الى مدينه على الساحل اما انه سكن هو او سكن احد آبائه واجداده والظاهري نسبه الى مذهبه والصوفي لان بعض اهل العلم يرى ان عنده بعض آراء التصوف والاثري نسبه الى اتباع الاثر هكذا قيل في نسبته رحمه الله تعالى كنيته يكنى بأب الفضل وقد كنى بذلك نفسه وعند هذا يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب لأن أبا زرعة العراقي قد ذكر أنه يكنى بأبي عبد الله وبكل حال قول صاحب الاسم فصل وحكم فكنيته أو يكنى بأب الفضل يطلق عليه كما يطلق على كثير من أهل العلم الألقاب المركبة شمس الحفاظ هكذا جاء على المخطوط أو على المخطوطين شمس الحفاظ ولقبه حاجي خليفة صاحب كشف الظنون بشمس الدين هذه الألقاب تطلق على بعض أو على كثير من أهل العلم بعضهم لا يرضى بها وبعضهم تطرق عليه بعد موته وبعضهم يرتضيها من باب التميز عن غيره بعضهم لا يرتضيها كالإمام النووي رحمه الله تعالى كان يقول لا أجعل أحدا في حل لقبني بمحيي الدين والغالب أن شيوع هذه الألفاظ باعتبار العصر وأنت تعلم أن العادة غلابة وأن الطبع يستحكم ستشيع في عصر ألقاب أو عادات لا يسلم منها في الغالب حتى أهل العلم إما من باب الترخص أو من باب أن ذلك اشتهر وعرفوا به فاستقر الأمر على ذلك فهذا الإمام جاء على طره المخطوطين بأنه يلقب بشمس الحفاظ هكذا وسماه ولقبه صاحب كشف الظنون بشمس الدين هذا الإمام ولد كما قال عن نفسه ودائما قول الإمام أو قول أحد آل بيته أو قول أحد طلابه يفصل النزاع في المسألة ولد في شهر شوال. بل في السادس من شهر شوال من سنة 448 أو في عام 448 واربعين وقال مرة ولدت في عام ميلاد المقتدي الخليفة العباسي والخليفة العباسي ولد في عام 448 الهجره النبويه جاء في سير أعلام النبلاء بأنه ولد في عام 448 والغالب أن هذا خطأ من الطابع أو من الناسخ أو سبق قلم من الإمام الذهبي عليه رحمة الله رحمة الله تعالى فالميلاد صحيح كما قاله عن نفسه أنه ولد في عام 448 الهجوة النبوية حياة الإمام ابن طاهر هذا الإمام عظيم في حياته وحياته تذكي الهمه في طالب العلم ومن قرأ سيرته وعظيم جهده في التحصيل تذكر أن صاحب الهمه بعد توفيق الله لا يستصعب شيئا هذا الإمام بدأ بالطلب والسماع وهو في الثانية عشر من عمره وحسبك بهذه الهمة في الثانية عشرة من عمره قبل البلوغ وهو يحرص على سماع الحديث فكن رجلاً قجله في الثرى وهامت همته في الثرية وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام هذا الإمام وصفه بعض المترجمين بالرحلة الرحلة لكثره رحلاته وتنقلاته في البلدان طلباً للاسانيد وطلبا للقياء الشيوخ حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر أكثر من أربعين مدينة رحل إليها هذا الإمام وقابل فيها مشايخ العلم وروى عنه ولقد تتبعت بنفسي في هذا الإمام فوجدت أنه دخل ستة وخمسين مدينة وفي بعض المدن يصرح ويقول دخلت مدينة كذا ولم أجد أحدا يروى عنه وهذا يدلك على عظيم همه وعلى علو عظيمة كان من جلده أنه يقول لقد بلت الدم مرتين مرة في طريقه إلى مكة ومرة في طريقه إلى بغداد وكان يمشي في الهواجر بل قال مرة مشيت في ليلة ثلاث راسخ وهذا يدلك على عظيم الهمة لأن لذة العلم بعد توفيق الله تعين صاحبها على استرخاص أو على ترك استصعاب الأمور ويقول كنت أحمل أحمل كتبي على ظهري ولم أطلب من أحد شيئا عزه النفس قال صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس بل قال كنت أكتب وأأخذ اجرا وكان رحمه الله سريع الكتابة أعطاه الله تعالى خفة يد في الكتابة فقد كتب صحيح البخاري وسنن أبي داوود سبع مرات وكتب سنن ابن ماجه عشر مرات وكتب أجزاء وتفاريق كثيرة وهذا يدلك على عظيم همته وعلو عزيمته رحمه الله تعالى وكان حريصا على الالتقاء بمشايخ العلم وقد وجدت أنه روى عن وثمانين شيخا في كتبه بأسانده وأما تلاميذه فقرابة الثلاثين فيما حسب ما وقفت عليه ولعل لعل قلة التلاميذ تعود إلى أمرين الأمر الأول كثرت رحلاته طلبا للقي المشايخ والأمر الثاني اشتغاله بالتصنيف فقد ذكروا له قرابة اثنين وثمانين مصنفاء فاشتغاله بالتصنيف وكثرة رحلاته من أسباب قلة تلاميذه، وأنتم تعلمون أن بعض أهل العلم يرى أن التصنيف أنفع من التعليم ويقول ان التصنيف يبقى ذخره وأثره بعد الموت إلى دهور كثيرة أما التعليم فينتهي بانتهاء وقته وهذا القول ليس على إطلاقه بل قد يكون التعليم أنفع للناس وأيسر في إيصال العلم إلى اذهان الناس ومن جمع بين الأمرين فنور على نور مصنفاته قلت قبل قليل 82 بلغت 84 مصنفا حسب البحث والاستقراء عاش هذا الإمام حياة مليئة بالعلم والرحلة والتقييد والكتابة وتوفي رحمه الله تعالى في السنة السابعة بعد المئه الخامسة خمسمائة وسبعة فإذا كان مولده في سنة أربعمائة وثمان وأربعين وكانت وفاته في سنة خمسمائة وسبعة فيكون عمره تسع وخمسين سنة وأشفر وقد ملأ عمره رحمه الله تعالى بالتحصيل والرحلة والتقييد التقييد. أما التعريف بالمصنف هذا أو هذه المنظومة منظومة رائيه قافيتها الراء حرف الراء وهي في علم الاعتقاد. قد تقدم آنفا أن التقييد العلم تراه يكون منثوراً وتاره يكون منظوما وكثير جمع كثير من طلاب العلم يهون عليهم حفظ المنظوم أكثر من المنثور لأن الفاظ النظم متواليه أو بمعنى آخر يسهل رسوخها في الذهن وبخاصة إذا كانت القافية واحدة والنظم متقن وأنتم تعلمون أنه لا يخلو فن من فنون العلم إلا وفيه منظوم بدءا بالتفسير والاعتقاد حتى الآداب فمثلا هناك منظومات في القراءات وهناك منظومات في الاعتقاد وسيأتي بيانها وهناك منظومات في المصطلح الفيه الحديث المسيوط والعراقي هناك منظومات في الفقه وفي أصول الفقه وفي الآداب ذلك لأن النظم قد يكون أسلس في حفظه وتوثيق العلم به وأما جهود أهل العلم في المنظومات العقدية فكثيرة جدا تارة ينظم المؤلف بنفسه كإمامنا ابن طاهر رحمه الله تعالى وتارة ينظم بعض أهل, بعض أهل العلم مصنفات عقدية لغيرهم فمن الأول اي أن المؤلف بنفسه ينظم هذه المنظومة لابن طاهر ومن ذلك منظومة نظمها الإمام العلم ابن المبارك رحمه الله تعالى في الرد منظومة عقدية في الرد على عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي رضي الله تعالى عن علي وهناك منظومه الحائيه لابن ابي داود وهناك منظومه الامام الزنجاني وهي رائيه قافيتها الراء كهذه والزنجاني شيخ للامام ابن طاهر عليهما رحمه الله وهناك منظومه في الاعتقاد لأبي الحسين الكرخي الشافعي وكل مثل هذا في منظومات شيخ الإسلام ابن تيميه التائية في القدر واللاميه ومنظومة لأبي طاهر السلفي وابن القيم رحمه الله تعالى لا يخفى على أحد المنظومة المشهورة المسمات بماذا؟ بالنونية أو الكافية الشافية وكذا منظومتها الميمية ومن المتأخرين بعد هؤلاء الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته الدرة المضية في عقيدة الفرقه المرضية وكذا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومتين الأولى الجوهر الفريدة في تحقيق العقيدة والثانيه سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم القسم الثاني أناس نظموا متون عقدية لسابقين قبلهم من اولئك ابن مشرف عليه رحمة الله نظم عقيدة بن أبي زيد القيرواني وكذلك ابن عدوان رحمه الله تعالى نظم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك أيضا التركستاني رحمه الله تعالى نظم العقيده الطحاويه وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايضا حظيت بنظم فالمدني رحمه الله تعالى نظم كتاب الأصول الثلاثه والانصاري نظم كتاب كشف الشبهات وبكل حال فالنظم كثير كما قلت لكم وفي جميع الفنون ولا يخلو فن من الفنون إلا للنظم قدم الراسخة في هذا العلم منظومة ابن طاهر المقدسي هي منظومة رائية على قافية الراء وهي في اعتقاد أهل السنة والجماعة ووقفت لها على مخطوطين الأول في الظاهريه في دمشق والثاني في جامعة الإيمان هذه المنظومة شرحها مؤلفها الإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى وإذا كان الشارح هو الناظم فإن هذا مما يزيد المتنى قيمة علمية لأن الناظم أو لأن الشارح أدرى بنظمه وبقصده ومصطلحاته وألفاظه فالامام ابن طاهر رحمه الله تعالى قدم لنا خيرين النظم والشرح ومما يزيد الشرح قيمة علميه أنه يروي بالاسناد وهذا تميز في كتاب او في الكتاب العلمي المنظومه يبلغ عدد ابياتها في نسخه دمشق الظاهريه واحد وتسعين بيتا بينما في نسخة جامعة الإمام يبلغ أربعة وثمانين يعني الفارق كم سبعة والإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى لم يسمي هذه المنظومة حسب ما وقفت عليه ولم يسمي الشرح لكن المصنفين أهل التراجم سموا هذه المنظومه مع شرحها الحجه على تارك المحجه الحجه على تارك المحجه وهكذا جاءت على احدى طره المخطوطين نسخه جامعه الامام وعلى النسخه الظاهريه جاءت باسم شرح عقيدة الإمام الحافظ محمد المقدسي والأمر يسير، الأمر يسير، لكن أحب أن ننبه لامرين في تسمية الكتب، الأول أن هناك من الكتب الاعتقادية ما يقرب بل يطابق هذا الاسم الحجة على تارك المحجة كتاب في الاعتقاد بهذا الاسم. الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي ونصر هذا هو شيخ الإمام ابن طاهر عليهما جميعا رحمة الله وهناك كتاب آخر الحجة في بيان المحجة للإمام إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي المشهور بقوام السنة جاء في بعض كتب التراجم التميمي والصواب أنه التيمي الطلحي القرشي تسمية المصنف قد تكون من الإمام نفسه ينص على التسمية وقد تكون من صنيع تلاميذه وقد تكون ممن جاء بعده وأحيانا يسمي الإمام كتابه بتسميتين وقد يسميه طلابه أو بعض طلابه باسماء تختلف عن تسمية اماميه ولهذا يتضح هذا في كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى تجد مثلا في كتابه شرح حديث النزول أن هناك كثير ممن ينقل عنه الكتاب يسمون الكتب باسماء متغايره لكنها في المؤدى واحد حتى في بعض كتب التراجم تراجم شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هذا الكتاب بأكثر من اسم وقد ينص الإمام نفسه على اسمين كما أن شيخ الإسلام في كتابه في الرد على الرازي نقض التأسيس سماه مرة باسم ومرة باخرى ويقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في كلام سديد أظنه في تعليقه على كتاب المنتقى للذهب اختصار منهج السنة يقول بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كتب الجواب أو كتب الرسالة أخذها الطلاب وتناقلوها كل ينسخها لنفسه ويسميها باسم يتوافق مع مضمون الكتاب ومن هنا نشأ غلط إلى أن بعض الناس يظن أن اختلاف الاسم يدل على اختلاف المصنف في الحقيقة أنك تجد احيانا قرابة عشرة أسماء لمصنف واحد والسبب كما قلت لك آنفا اختلاف الطلاب أو النساخ في تسمية الكتاب هذه المنظومة شرحها مؤلفها الله شرحها مصنفها وناظمها رحمه الله تعالى وجاء في المخطوط تقسيم الشرح على ستة أجزاء والشرح مختصر في الفاظه لكنه عظيم في معناه فقد جمع فيها النصوص القرآنية أو جمع نصوصا قرانيه وأخرى نبوية ساقها بأسانيدها وتضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى تقريرا لمعتقد أهل السنة وتأكيدا لما قرره أهل العلم من خلال النصوص وجاء في كلامه الرد والنقض على المخالفين وتضمن أيضا في منظومته الدفاع عن المعتقد وعن ائمه أهل السنة عليهم رحمة الله, رحمة الله تعالى هذا الإمام عليه رحمة الله أخذ عليه بعض أهل العلم مآخذ. وقل ما يسلم أحد من المآخذ إلا من رحم الله من أشهر هذه المآخذ مسألة السماع سماع الصوفية وقد رد عليه أهل العلم وبعضهم اعتذر عنه وبين أن مراده ليس السماع المنكر كسماع الصوفية ولكنه توسع في الكلام عن مسألة السماء حتى قارب قولهم وقد رد عليه ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس ردا فيه نوع من الغلظة كما يقوله بعض أهل العلم وكتابه السماع كتاب ابن طاهر مطبوع في مجلد اللطيف ورد عليه أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وبينا اقسام السماع والسماع المحمود هو سماع القران الكريم سماع التلاوه وسماع الاحاديث وبين ان هناك من السماع من القصائد والنظم الذي كان يقوله الصحابه بمحضر النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك القصائد التي قيلت بين يديه عليه الصلاه والسلام وبين أن هناك من السماع ما هو منكر تواجد والرقص والتمايل وأيضاً مما ذكر أو أخذ عليه أنه من الملامتية أو الملامية من اللون هذه فرقة ابن طاهر أبرأ منها كبرأة الذئب بن دم يوسف والعجب أنه رحمه الله عقد فصلا مستقلا في كتابه صفوة التصوف الرد وإبطال هذه الفرقة. هذه الفرقة تقوم بأعمال منكره في الظاهر ويأتون المحرمات وهم يفعلون هذا من باب التدين يقول نحن في بواطننا لا نريد أن يطلع الناس على صدقنا وعلى يقيننا وعلى نياتنا فنعمل هذه الأعمال من ارتكاب المعاصي والإغال في أوحالها من باب أن يلومنا الناس فلوم الناس لنا ابعاد لهم عن صفائنيتنا وهذا من تزيين من تزيين الشيطان لهم افما زين له سوء عمله فراه حسنا ذكر ابن طاهر في كتابه سته اوجه في ابطال هذا الأمر وبعده شيخ الإسلام ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر اصحابهم من صغائر الذنوب وكان الصحابة يتقونها وينكرون على فعلها وذكر ابن طاهر أيضا حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين والشار الحكيم ما بين ذا وذاك إلا يبتغى هذا ويتقى ذاك أما التلوث بأوحال المعاصي والرذيلة من باب الزهد أو إظهار التزهد فهذا هو الزهد البدعي وأستميحكم عذراً في هذا المقام وعند هذه النقطة أن لا نغتر بما نقرأ في كتب التراجم وفيما ينقله بعض الوعاظ والقصاص سواء في مواعظهم أو في ما نقرأ في كتب الوعظية من حكايات لحال بعض الناس تظهر بصورة التعبد والتزفد وهي باطلة في أصلها وفصلها ومن من حذر من ذلك وحأ ورهب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فمثلا القاعدة في هذا أن الزهد لا يكون زهدا شرعيا إلا إذا كان على وفق الادله الشرعية والعند في هذا حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هم رضي الله تعالى عنهم مجتهدون يريدون التعبد فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفضل وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر في رفع آخر أما أنا فلا أكل اللحم فلما بلغ النبي عليه الصلاة خبرهم غضب ثم تكلم وأكد كلامه بمؤكدات وأنت تعلم أن النبي عليه السلام إذا جمع الناس فإن جمعهم لامر مهم والعرب إذا أرادت أن تؤكد أو أن تبين أهمية الكلام أو الشيء تؤكد في كلامها ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال أما أنه, أما إنه قد بلغني خبر النفر الثلاثة أما والله أما والله إن أخشاكم إن أقسم بالله أما والله إن تأكيد اخشاكم أفعل تفضيل لله وإن أتقاكم في لكم وإن أعلمكم وإن أخفكم بالله لأنا أما والله تأكيد آخر إني تأكيد لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وتزوج النساء ثم قال كلمة قال الشاطبي في الاعتصام ليس هناك في الزجر أبلغ منها وهي فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن مسألة التزهد البدعي كما نقرأ في بعض كتب الوعظ بأن فلانا رأم رأة ووقعت في نفسه راها أو اتبعها نظره ثم لما رجع الى بيته ندم وعظ اصابع الندم وأخذ يلوم نفسه حتى فقأ عينه واخرجها وقال الان طابة نفسه احيانا تسمع بعض الناس الى قلها الخبر قال ما شاء الله أين نحن من هؤلاء احمد الله ان الله عافاك من هؤلاء ان تعالى خيرهم على شر في فعلهم هذا أو كما يقول بعض الناس إذا كرأت كتاب أن رجلاً أخذ مال يتيم ثم ندم وأرجعه التوبة الشرعية أن تستغفر الله وأن تقلع عما أنت عليه وأن تندم على ما فعل وأن تعزم على عدم العودة وإن كان للاخرين حق ترد الحق لهم ماذا فعل هذا؟ مع انه تاب وأقلع وندم وعزم على عدم العودة وصاحبه بالبكاء ورد المال إلى أصحابه إلا أنه وضع أصابعه في النار حتى تفقعت أصابعه وقال الآن تبت توبة النصوح مسكين مخذول لو علم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لحذر وحذر من هذا إذا هذه او هذا الزهد البدعي خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل مصادم ومضاد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما ذكروا في ترجمته رحمه الله تعالى مسألة النظر إلى المرد هكذا قيل وقيل بأنه صنف كتابا ولم أقف حسب علمي على هذا وقال بعض إن كان قاله فقد أخطأ وقد يكون كان يرى ثم رجع واستغفر الله وأناك وهذا الظن إن كان ذلك خلافا لمعتقد المتصوفة الذين يرون أن النظر إليهم قربة، وأن النظر إلى الصور الجميلة قربة، بل ان بعضهم عياذا بالله وصل به الحال والضلال والإلحاد إلى أن الله حال في أُلَعِ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، ومما ذكر أيضاً كثرة الخطأ في مصنفاته وهذا أمر كما يقول اهل العلم من كثر تصنيفه. فإن كثرة مصنفاته كثرت أخطاه واردة في الغالب لكن ينظر إلى كم صنف ولهذا قيل لأحد أهل العلم لا أدري هل هو أبو عبيد القاسم أو غيره لما قيل إن فلان في كتبه مئة خطأ قال سبحان الله معنى كلامه ألف في عشرة آلاف ورقة فمئة خطأ قليلة أليس كذلك قليلة جدا بالتناسب فقال ان أن هذا الإمام عليه رحمة الله كان في غير موضع يطلب النصح لمن وقف على خطأ له بل في بعض الأحيان يتوقف كما هو نهج علماء سلف عليهم رحمة الله التورع عن القول بلا علم يقف بل احيانا يطلب من السائل ان وقف على شيء أن يفيده في حياته طبعا وهذا المنهج ينبغي ان يكون ديدنا طلاب العلم عدم القول بلا علم وجوب التوقف ديانه فيما لا نعلم وانا انصح نفسي وانياكم جميعا ان يكون هذا المنهج دائما ملازم أن يكون ملازما لنا لان بعض الناس قد يسال امام اهله او امام عشيرته فيعجز عليه ان يقول لا ادري وما علم أن قوله لا أدري ديانه وعباده يتقرب بها إلى ربه عز وجل فهذا المبحث أي المنقبة لابن طاهر رحمه الله كساء العلماء يقفون عندما يشكل عليهم أمر يعلمون خطورة القول بلا علم حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين إن أعظم الذنوب ماذا القول على الله بلا علم قال والشرك متفرع من القول على الله بلا علم لأن المشرك في شركه قال على الله بلا علم وفعل بلا علم ولهذا جاءت آية الأنعام. آية الانعام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الفواحش ما ظهر منها وبطن بعدها أعظم منها والإثم والبغي بغير الحق اعظم منها وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون والنبي عليه الصلاه والسلام اتقى الناس لربه يقول البخاري في الصحيح باب كان لا ياخذ ولا بقياس اذا لم يعلم لما سئل عن الروح سكت سجد بن مسعود لما سألت, سالت اليهود النبي عليه السلام عن الروح سكت حتى أنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا والصديق وعثمان عمر وعثمان وعلي والصحابة إذا قرأت في ترجمهم تجد العجب بل إن المصنفين في كتب طلب العلم عقدوا فصولا مستقلة عن الخو عدم القول على الله تعالى بلا علم وأن هذا من أعظم الموبقات لأن القول على الناس في دنياهم بلا علم تأثن فيه تتلف أموالهم تفسد عليهم مساكنهم وارزاقهم فكيف بالافساد عليهم في دينهم وعقائدهم لا شك أن الأمر أعظم وأن الأمر أخوف وأخطر أيضا قالوا بأنه يلحم قال علي بن طاهر رحمه الله بأنه يلحم في كلامه وهذا أمر لا يسلم منه احد قرأت في كتاب تلقيح الجنان وتلقيف اللسان لبن مكي الصقلي فيما أذكر والتعليم للنحو يكون خطا أكثر صحيح أن في حق الإمام الكبير أكثر مؤاخذه لكن لا يعيب دينه ولا يقدح في عدالته هذا على التنزل بكثرة الأخطاء مع أن الذي وصفه ق أحدهم. فاللحل يقع تسمع خطيب على منبره والإمام في محرابه في أثناء كلامه للنا على الناس ولا يسلم أحد إلا من رحم الله وهذا الأمر لا يعاد ويقبح في دين الشخص نعم يقال كان الأولى بطلاب العلم أن يقيموا أسلتهم ولكن الادهى والأمر ان بعض الطلاب العلم يضمن كلامه ألفاظا دخيله أعجمية لا داعي لها في الكلام. قل الجاحظ ما تعلم إنسان اللغتين إلا أدخلت الضيم على الاخرى هذا لغير الحاجة. لكن تسمع في بعض كلام طلاب العلم عبارات أعجمية أو عبارات مولدة أو دخيله ولو أنه أقام لسانه وانتقى ألفاظه. لكان قدوه لمن يسمعه وتأثر به سامعه وهذا مشاهد اقف عند هذا الحد وغدا ان شاء الله تعالى نبدا جميعا في شرح المنظومه حسب ما يسر الله تعالى شكر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات